119. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا 119. وعكوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان 110. وآتينا داود ذبورا 111. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 112. وكلم الله موسى تكليما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 والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قل ضلوا ضلالا بعيدا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 اقموا الصلاه بالحث من ربكم فامنو خير لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما يا 119. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 110. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله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 119. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون 110. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 111. فأما الذين آمنوا 119. فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستتبعوا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 110. يا 117. والناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 118. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه 114. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما 115. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 116. إن امرؤ ألك 116. وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَتْ 117. وَهُوَ يَرِثُ آئِنْ لَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ 118. فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُلُثَانِ مِمَّا تَرَتْ 119. وَإِن 111. كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين 112. يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم